بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبدا زكريا إذ نادى ربا نداءا خفيا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 واجعله ربي رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاخرا وقد بلغت من الكبار عتيا قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لياليا سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ذكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا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 قَالَتْ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منصيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُُذ إلَكِ بجعِ النخْلَتِ تَساقَق لَيكِ أُطاب جَنية فكُل وَشْرَبي وَقرَّ عينَ فإمَّا تَرََّ مِنَ البَشِ أحدد فَقُولب فقُلي إن نَذَرْتُ للِ الرَّحْمنَِ صَوْم فَللُ كلَلّمَ اليوومَِنسية فأتَتْ بِ قَوْمهاَا تحملِلُ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 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إذ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني, فاتبعني أهلك صراقا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 نَبِيًّا وَلَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْيَمِينِ وَقَرَّبْنَا لَهُ نَجِيًّا وَلَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْيَمِينِ وَقَرَّبْنَا لَهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا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 وَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثَ وَإِذاَا تُتلَ عَلَهِم آياتُ نَ بَنةُِقالَا الذينَ كَفرَوا قَا الذيينَ كَفرَوا للَِّذِينَ آمنُواأَُفَرِ قَِْ خَيرُ مَّقامامَ وَأَحسَلُ نَذّ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 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كلا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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تغزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا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 أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يدخل ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد عصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا